وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم فسوف يئهم أم باء ما كانوا فيه يستهزؤون ألم يرو كم أهلنا من قبلهم من قر من مكنناهم في الأرض ما لم مكن لكم وأرسل السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين. ولو لمزلنا عليك فتانا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليهم لا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبثنا عليهم ما يلبثون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخر منهم فحق بالذين سخر منهم ما كانوا به يستهزئون قل ترى في الأرض ما ظر كيف كان عاقبة المكذبين قل ما ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه رحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريد فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أطعف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يفرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين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 وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن ذلوه أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَمَّمَا اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىً قُلْ لَا أَشْهَدَ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِذٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أذناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إن لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرحوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتُرُونَ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنمة أن يفوه وجعلنا على قلوبهم أكنمة أن يفوه وفي آدانهم وقرآن وإي يروا كل آية الله يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه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 بل بذلهم ما كانوا يخشون من قبل ولو ردوا لعادوا ولو ردوا لعادوا لمنه عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمعوثين ولو سرى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فدوكوا العذاب بما كنتم تذكرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاء حتى إذا جاءتهم الساعة ضغطوا قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم وهم يحملون أوزارهم على ظهور ألا ساء ما يذرون، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولم وللزار الآخرة خير للذين يستقون أفلا تعقلون قد نعلم إننا انه لا يحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذب رسول من قبلك فصبروا على ما كذبوا واعرضوا وأعذوا حتى أتاهم نصنا ولا ممزل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أنت بتغي نفقا فَإِنِ اسْتَقَاكَ أَن ثَبَتَ غَيْرَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ كُلَّمَنْ فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ أَوْ كُلَّمَنْ فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى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 قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من ذابة في الأرض ولا قاد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 من يشأ الله يفضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الثاعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إيام تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم لأخذناهم بالبتاء والضراع إلى علهم يذورعون فلو لا إبجاؤهم بسنا سضرعون ولكن قسّلوا بهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 أَلَا أَرَأَيْتَ كُم إِن أَثَاثَ مَآبُ اللَّهِ ضَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً مَّلْيُهْفُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كذبوا بآياتنا يمسكهم العذاب بما كانوا يسكون قل لا أقول لكم عندي خزي من الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملا إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يقاضون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداف والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك وما من حسابك عليهم من شيء فتقرضهم فتقرضهم فتكون من الغالين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولون.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 قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد غللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينتهم من ربي وكذبتم به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 وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ياجس إلا في كتاب مبين وهو الذي في الليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم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 حتى إذا جاء أحدكم الموت سوفت رسلنا, رسلنا وهم لا يفرطون ثم ربوا إلى الله مولاه هو الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل ما يندقون من رومات الجلي والبحر تدعونه تدعونه تضروه وخفيا لئل الجنا لئل الجنا من هذه لنكون من الشاكرين قُلِلَهُ قل نَجِيكُم مِنَّهَا وَمِن كُل كَرْضٍ تُمَّ أَهْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَاطِرُ عَلَى أَيِّ بَعْثٍ عَلَيْكُمْ عَدَادًا مِنْ تَوْقِكُمْ مِنْ تَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضٍ كُمْ أَوْ يَلْبِثَكُمْ شِيَاعًا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأتبع انظر كيف مصرق الآيات لعلى هم يستهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل في كل نبئ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَإِنْ مَا يُنْفِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُودْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَسْتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا كِذِكْرَ وَلَا كِذِكْرَ عَلَى الَّهُمْ وَذَرِ الَّذِينَ اسْتَخَفُّوا بِدِينِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَلَهُمْ غَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دون الله. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل وإن تعدل كل عدل لا يفقد منها أولئك الذين أبتلوا بما كتبوا لهم شراب من همين وعذاب أليم ما كانوا يتركون قل أنبع من دون الله ما لا يرفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا هذا إذ هذا الله كالذي استهوت الشياطين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 وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَأَنَّهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ يَبْصَلُهَا وَيُغْرِقُهَا وَيُخْرِجُهَا وَيُخْرِجُهَا وَيُعِيدُهَا وَهُوَ الَّذِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم للقبيس. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَذْرَأَتَ التَّخْذُ أَصْمَامَ الْآلِهَةِ إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي غُلَالٍ مُبِينٍ وكذلك نري اברהيم ملكوت السماوات والارض وليكون من المنقين فلما جن عليه الليل را كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الا فَلَمَّا رَأَى الْفَنَرَ زَادِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ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 إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدى لا تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وفع ربي كل شيء علما أبلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرفتم ولا تخاطون أنكم أشرفتم ولا تخافون أنكم أشرت بالله ما لم ينزل به عليكم ولا تخافون أنكم أشرت بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين أم آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك, أولئك لهم الأمن وهم مزدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كنا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهاروم وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإليا كل من الصالحين وإسحاق واليسع ويوسف والقائم وكلهم تفضل على العالمين ومن أباهم وزوجاتهم وإخوانهم وجت بينهم وذهب بينهم إلى طرائق مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتي لهم الكتاب والكتب والنبوة فَإِنَّ الْكَوْرَ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَسَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ وَسَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُوَ لَأَكَلَّذِينَ هَادَى اللَّهُ فَبِهُ ذَهُمُ وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذَا أَرَادَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْذَرَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُرْسَلًا نُورًا وَهُدًى مِنَّا تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُثْبِتُونَنا وَتُنْسُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آذَاكُمْ قِنِ اللَّهُكُمْ ما ضدهم في خوضهم يلعبون، وهذا كتاب أنزلناه مباركاً مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولذنذر أم القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاةهم يحافظون ومن أظلمهم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه أو قال أوحي إلي ولم يوفى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أصرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابهن بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمون فرزا كما خلقناكم وَلَا فَاتِيجَ الثَّمُونَ فَرَأَيْتَ مَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ وَتَرَضْتُمْ مَا قَوْلُنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ النَّبِي وما نرى معكم شفعاءكم الذين دعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والمنواة يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي فالكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصفاح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهددو بها في غلما في التل والجحور، قد فصل الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أرشكم من نفوس وحدة فمستقر ومستودع. قد قصلنا الآيات لقوم يفهمون، وهو الذي أنزل من السماء إلى أنف، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا به نبات كل منه خضراً نخرج منه حفذا متراقبا ومن النخل من طلعا ومن النخل من طلعا قوال ذات وجمال وجنات من أعلاف والزيتون والرمان مشتباها وغير متشابه أُنظروا إلى ثمره إذا أَسْمرَ وينعِه إن في ذلك لا آيات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بني وخرقوا له بنيا وبناتا بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن لهم صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبدوه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 فَمَنْ أَدَى فَرْصًا لِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِلَ فَعَلَيْنَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُفَرِّصُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسًا وَلِنُظِينَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِذَا بِعْمَاءُ حِيَاءٍ إلَيْكَ مِنْ وَضْبِكَ لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرفه وما دعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تتبوا الذين يدعون من دون الله فيتبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى رفعهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسم بالله جزء إيمانهم لئلا جاءتهم آية لئلا جاءتهم آية لا يؤمنون بها وأقسم بالله جزء إيمانهم لئلا جاءتهم آية لئلا بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم وما يشعركم أن لها إذا جاءت لا يؤمنون ونُقلِّبُ أفئدتهم وأبوارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون، وَلَوْ أَنَّنَا نَذَلْنَا إلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلَمْ مَا كَانُوا لِيُوْمٍ ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنت والجنن يوحي بعضهم إلى بعض يُوحي بعضهم إلى بعض دخراً القول غرراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذروا وما يسرون ولتَصْبَأَ إلَيْهِ أَفْسَدُ الَّذينَ لا يُؤْمِنونَ بِالْآخِرَةِ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 وهو السميع العليم وإن سُقِع أكثر من في الأرض يضلوك عن تبيّن الله إن يتبعون إلا من وَإِنَّمَا إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ كَهُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ أَنْتَ بَيْنَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُبْتَدِئِينَ فَكُونُوا مِمَّا ذُكِرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وما لكم ألا تأكلون مما ذكر رسول الله عليه و قد تصلّلتم و قد تصلّلتم ما حرم عليكم إلا نظوركم إليه و إن كثيرا يضلون بأهوائه بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذعوا ظاهر الكثم وذاقنه إن الذين يكسبون الكثم سيجزون بما كانوا يقتركون هما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق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 كمن مثله كمن مثله في الضل ما في ليس بخارج منها كذلك ذين الكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمينها ليأكلوا فيها. وَمَا يَنكُرُونَ إِلَّا بِأَنَّ صَوْتَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّمَا أَنَا مُؤْمِنٌ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى ۗ أَلَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا نَزَّلَ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 وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ يَجْعَلْهُ قَاطِرًا ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا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 من الانت وقال أولياء من الانت ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغ ما أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكتبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يخصون عليكم آيات ربكم يقصون عليكم آياتي ويظهرون لكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرّتهم الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. بَالِكَ أَلَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا ظَافِرُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ فِي قَوْمٍ آخَرِينَ مَا يَعِدُون لَا آتِ وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُصْلِحُ الظَّالِمُونَ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نطيبا فقالوا فقالوا هذا لله بذعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله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 ولو شاء الله ما فعلوه فذرو وما يشرون وقالوا هذه أطعم وحرق حج لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه وأنعام الحرم يظهرونها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها فخيرا علي وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها فخيرا علي سيجزيهم بما كانوا يصنعون وقالوا ما في ذكور هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ما يكسبهم فيه شركاء سيجذهم وصفهم سيجذهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم ففهم بغير علم وحرموا, وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مبتدين وهو الذي أشأ ذنلاً معروشاتٍ وغير معروشاتٍ والنخل والنخل والذرع مختلفاً كله والبيتون ورهمما لا متشابها والبيتون وغير متشابه قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وترشا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 حرم أم الأنتيين أم اجتملت عليه أرحام الأنتيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإذل اثنين ومن البقر اثنين قل آم أذكرين حرم أم الأنتيين أم مشتملت عليه أرحام الأنتيين أم كن شهداء إذ وصعكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْلَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِنٍ يَطْعَنُ إلَّا أَيْنَ يَكُونَ مِنْ إلا أن يكون ميتا أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإن له رجس فإن له رجس أو حصان إلا لغير الله به فمن الصور غير باقي ولا عادل فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادو حرم ما كل ذكر ومن الذكر والقناة حرم عليهم شحوما إلا ما حمل صدورهما إلا ما حمل صدورهما أو الحوايا أو ما خسال قبضهم ذلك جزئناه ببعضهم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 الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذقوا السنة. قل هل عندكم من علم فتخرجوننا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله النجة الزالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قُلْ هل أُمَّشُ هذا أكم الذين يشهدون أن الله قل هل أُمَّشُ هذا أكم الذين يشهدون فإن شهدوا فلا تشرد معهم ولا تستبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أكل ما حرن ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرذقكم وإياهم ولا تقرغوا الفواحش ما ظهر منا وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك والصبر به لعلكم تعفلون ولا تقره ما اليتيم إلا بالذي هي أحسن حتى يبنوا أشجع وأوفوا الكيل والميزان بالقص لا نكلف نفسا إلا نسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصعتم به لعلكم تذكرون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 بينا موسى الكتاب سما من على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدا وهدا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مغارة فاستبعوه واستقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرااستِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَذَّ مِنھُمْ فَقَدْ جَاا أَتَيْنَا بَيْنَكُمْ بِرَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَة فَمَن أَظْلَمُ مِمَن كَذَب بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَف عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا صُحُّ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَعْقُرُونَ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ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 الذين فعلوا ما جاء بالحسن فلهم عشر أمثالها وما جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إِمَّا نِهَادٍ رَبِّ إِلَى طِرَاطٍ مستقيم دينه وقيمه دينه وقيمه من ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونصي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي رب وهو رب كل شيء ولا تسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاء في الأرض ورفع ذاكم ورفع ذاكم فوق بعض درجات يبلون في ما آتاكم إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ